بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني وهو أن التزام النوافل التي يشقر تزامها مخالفة للدليل وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة فإما أن تنتظمها أدلة تذم البدعة أو لا، فإن انتظمتها أدلة الذم فهو غير صحيح لأمرين. إنها عبارة جل فيك. <تصفيق> الإمام الشاطبي في هذا الموضع في هذا الفصل سيفترض إشكالا ويجيب عليه، وهو من باب تقوى ذهن طالب العلم على تأمل المسائل وحسن إدراكها. فقد مضى معكم في الدروس السابقة أنه لا ينبغي للمكلف أن أن يلزم نفسه بما يشق عليها، وعاد الأمر إلى أن الالتزام الذي يلزم الإنسان الإنسان نفسه به في سائر التعبودات بما لم يلزمه في أصل الشرع، هذا الالتزام منهي عنه. لأنه يؤدي إلى أحد أمرين يؤدي إلى الحرج والمشقة في الدين ويؤدي إلى تملل العبادة في نفسها ويؤدي إلى الانقطاع لكن سبب ذلك كما هو ظاهر فيما سبق أن ذلك محله الالتزام أن ذلك محله, محله الالتزام بها على الدوام حتى تشبه الواجب على هذا الذي قرره المصنف يقع أشكالات أو أمور تحتاج إلى تفسير منها أولاً أن النوافل والمندوبات اليومية النوافل كنوافل الصلوات التي هي سنن بعد الفرائض وغيرها فيما يشبهها من المندوبات فإن الشرع أجعلها على وجه الالتزام وأجعل ذلك من السنن التي يلتزم بها على الدوام. فهذه صورة من الصور التي شرعها الشارع. فهذا قد يرد في ذهن المكلف أن هذا الالتزام الدائم أيضاً فيه حرج ومشق. فما الجواب عن ذلك؟ فما الجواب عن ذلك؟ أمور أخرى تحتاج إلى جواب مثل أن يكون هذا الفعل من خطأ المجتهد عبد الله بن عمرو بن العاص مجتهد والذي وقع منه أشبه خطأ المجتهد فما حكم هذا الخطأ هل نسميه بدعة أم لا هذا بحث وكما تلاحظون هذا من المسائل الدقيقة التي ألحق المصنف بها البحوث السابقة على مثل هذا سيتحدث المصنف في هذا الفصل وسيذكر الجواب عن ذلك تفصيلا وهو كتدريب لطالب العلم على مثل هذه المسائل طيب اقرأ باركنا أحدهما <تصفيق> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كره لعبد الله بن ما كره وقال له إني يطيق أفضل من ذلك فقال له عليه السلام لا أفضل من ذلك تركه بعد بعد على التزامه ولولا أن عبد الله فهم منه بعد نهيه لإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قلنا إنها بدعة وقد ذم كل وقد ذم كل بدعة على العموم لكان مقررا له على خطأ وذلك لا يجوز كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في الصحابي أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا للتعبد بما نهاه عنه، فالصحابة رضي الله عنهم أتقا لله من ذلك، وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه، وإذا كان كذلك لم يكن أن يقال إنها بدعة. سيأتي جواب مصنف على ذلك، ويخرج هذا الخطأ على قاعدة أخرى. يسميها خطأ المشتهد يسميها خطأ المشتهد فهذا الفعل من عبد الله بن عمرو بن العاص ومن غيره هو يتردد بين أمرين إما أن يكون خطأ المشتهد وهذا مجزوم به وهذا مجزوم بصحته إذا أطلقت عليه خطأ المشتهد فهو خطأه مشتهد فالصحابيه مشتهد وهذا الأمر الذي وقع منه أه هو خلاف الأولى وهو خطأ بقي النظر الآخر هل يسمى بدعة أم لا سيسميه الشاطبي بدعة إضافية بدعة إضافية كما سمى في الدروس الماضية كما سمى في الدروس الماضية وعلى هذا لا إشكال أن يسمى الفعل بدعة وإن كان يشبه خطأ المجتهد وسيأتي تفسير المصنف لذلك يقول سميناه بدعا وإن استسهلنا هذا الإطلاق إلا أننا قصدنا من ذلك حملتنا الضرورة على ذلك ما هي الضرورة اللي حملته على ذلك ضرورة التنبيه والتربية لأن الإنسان قد يستسهل الأمور ينتقل من الخطأ إلى البدعة الإضافية وينتقل من البدعة الإضافية إلى إلى البدعة الحقيقية، فكأنه رأى في منهجه هو أن الأول يطلق عليه البدعة الإضافية، لينحجر المكلف عنه، فإذا حجر عنه وتركه، فإنه يسلم من الأمرين، يسلم من الخطأ، هذا إذا سمينا خطأ مجتهد، وإن سمينا بدعة إضافية سلم من البدعة الإضافية. وهذا يحجره عن البدعة الحقيقية هذا سبب إطلاقه على هذا طبعاً عند هذا الإشكال المذكور أنه فعل صحابي فكيف يسمى ذلك فباعتباره فعل صحابي سماه خطأ المشته وباعتبار مصلحة المكلف حتى ينحجر فلا يتجوز وينخرط من البدعة الإضافية إلى البدعة الحقيقية ويستسل الأمر سماه بدعة لاحظتم هذا؟ وهو بحث دقيق، وهو بحث دقيق جدا. إين؟ الثاني أن العامل بها دائما بشرط الوفاء. إن التزم الشرط فأداها على وجهها، فقد حصل مقصود الشارع. فارتفع النهي إذن، فلا مخالفة للدليل، فلا ابتداء إذن. وإن لم... هذا إشكال آخر. لكن كما ترون إنه اجتهاد إنه إشكال فرضي. يقول إذا استمر العامل بها على شرط الوفاء. ملتزما الشرط وأدّها على وجهها. لقد حصل مقصود الشرع. طبعا هذا افتراض أشبه أن يكون ذهنيا نظريا. إذا لو كان يمكن ذلك لما نهى الشرع عنه. هذا الجواب. لو كان يمكن ذلك لما نهى الشرع عنه. الافتراض الذهني أن المكلف قد يلزم نفسه بما لم يلزمه الشرع. من التعبدات ومع ذلك يستمر على الدوام فيها ويحقق فيها مقصود الشارع ولا ينقطع ولا يصيبه الملل ولا يضجر العبادة إلى نفسه هذا كله فرض أشبه أن يكون ذهنيا أشبه أن يكون ذهنيا لأنه في العادة لا يتحقق فإن قيل يمكن أن يتحقق في النادر فما الجواب الحكم ليس للنادر وإنما الحكم ملاحظ فيه العموم عموم المكلفين، فهذا الإشكال المعروض الآن إشكال أشبه أن يكون نظرياً لا عملياً، إيه نعم. وإن لم يلتزم أداءها، فإن كان باختيار فلا إشكال في المخالفات المذكورة، كالناذر بترك المندوب من غير من غير عذر، ومع ذلك فلا يسمى تركه بدعة ولا عمله في وقت العمل بدعة، ولا يسمى بالمجموع مبتدعا وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار. فلا نس فلا نسلم فلا نسلم أنه مخالف كما لا يكون مخالفا في الواجب إذا عارضه فيه عارض كالصيام للمريض والحج لغير المستطيع فلا ابتداء إذا ما سيأتي ذكر الجواب لكن لا بأس أن نشير إليه يقول هنا أن الإنسان إذا ألزم نفسه ما ما يشق عليها إذا ألزم نفسه ما يشق عليها كالذي يريد يقرأ القرآن في ثلاثة أيام مثلا أو يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم الظهر مثلاً يقول هذا أشبه المكلف بالواجب إذا عجز عنه المكلف بالواجب إذا عجز عن ملحق في حقه يسقط عنه الوجوب إما إلى بدل وإما إلى غير بدل كالعاجز مثلاً عن الركن في الصلاة يسقطون عنه من القيام إلى القعود وكالعاجز مثلاً على الطهور الطهورين يسقط عنه ذلك فإن يسقط عنه إلى بدل أو غير بدل فيقول الالتزام بما يشق عليه أكثر ما نقول أنه يشبه الواجب فإذا عجز عنه يتركه ولا شيء عليه فعلى هذا ما وجه الابتداء فيه؟ ما وجه المخالفة؟ وسيأتي ذكر الجواب على ذلك وأما إن, لم و... وأما إن لم تنتظمها أدلة الذنب فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمن هي عنه بل هو مما يتعبد به وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما لا أصل مما مما له أصل على الجملة وحينئذ إذن يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي كل ملتزم تعبدي كان له أصل أم لا لكن لكن فحيث يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل كتخصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات مخصصة وقيام ليلة أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان والتزام الدعاء جهرا بأثار الصلوات مع انتصاب الإمام وما أشبه ذلك مما له أصل جلي وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله نعم هذه الشبه وسيأتي بالجواب عليها طبعا الذي يقيس كما سيأتي معكم ما يلزم المكلف به نفسه على سبيل ما كان من المندوبات ويلزم المكلف به نفسه وهو يشق عليها بذلك على وجه الدوام قياسه على الواجب غير صحيح لأن هذا هو الإشكال الحاقها بالواجب هو المحذور الحاقها بالواجب هو المحذور وهذا وجه الابتداع فيه لأنه أشبه تغيير حكمه الأصلي لأن المندوب مخير المكلف فيه فإذا التزمه على الدوام ألحقه بشبه ماذا؟ شبه الواجب فالاعتذار عن ذلك أو الإشكال السابق بأنه لا يحده أن يكون كالواجب إذا عجز عنه فإنه يسقط عنه كالواجب على المكلف هذا الجواب أو هذا الإشكال ضعيف ضعيف جدا لأنه كما سيأتي الجواب عند المصنف أن الحق المندوب حتى يصبح كالواجب وقياسه عليه هذا هو المحذور هذا هو المحذور لأنه يؤدي إلى تغيير حكم أم يؤدي إلى تغيير حكم الشرع وهذا نوع من الابتداء يؤدي إلى تغيير حكم الشرع وعلى الإشكالات السابقة لو قبلت فإنها تتعدى مما له أصل إلى ما ليس له أصل وبهذا تنفتح أبواب البدعة كما ذكر في هذه الأمثلة قال إذا قبلنا الإشكالات السابقة فإن نجعل الأمور التي نهي عنها يجوز التعبد بها والبدع أصلاً منهي عنها وعلى هذا يجوز التعبد بها ثم ذكر لذلك مسائل كتخصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات مخصوصة وقيام ليلة أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان وهذه المسائل كلها مضت معكم في أول هذا الكتاب فهذه البدع المذكورة هنا إذا افترض جواز المسائل السابقة فإن معنى ذلك فتح لباب البدع ومن هنا الشاطبي سمى تلك المخالفات السابقة في الدروس الماضية بدعه وذلك إما لوصفها بهذا الوصف ابتداء لأنها فيها تغيير حكم الشرع والأمر الثاني لسد الباب على انتقاله المكلف من البدع الإضافية إلى البدع إلى البدع الحقيقية إيه نعم اقرأ الجواب تفصيلا والجواب عن الأول أن الإقرار صحيح ولا يمتنع أن يجتمع مع النهي الإرشاد لامر خارجي فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة ولا في ركن من أركانها وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا ما في الشرع هذا ما اعتبر في الشرع قد تكون صورة العمل ينهى عنها لخوفي باعتبار المآل، باعتبار المآلات، اعتبار المآلات معتبرة في الشارع، ومعنى اعتبار المآل أن صورة العمل صحيحة، لكن ينهى عنها لما يتعلق عليها من الفساد، وهذه قاعدة نص العلماء عليها وسموها سد سد الذريعة أو سد الدراع. يعني سد الذرايع الطرق المؤدية الذرايع الذريع هي الطريق سد أو الوسيلة سد الذرايع الطرق والوسائل المؤدية إلى مناقضة قصد الشارع وعلى هذا ما أدى إلى الابتداع فيأخذ حكمه ما أدى في مآله إلى الابتداع فيأخذ حكمه نعم. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن النهي عن الوصال إنما كان رحمةً للأمة وقد واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن تبعه في الوصال كالمنكِّل بهم ولو كان منهيًا عنه بالنسبة إليهم لما فعل فانظر كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادةً ومنهيًا عنه لكن باعتبارين وهذا لا ماني عمل إن كان هذا من المسائل الدقيقة في الشريعة لا ماني عمل أن يكون العمل منهيًا عنه ومع ذلك يترك المكلف لينظر عاقبة أمره هذا وارد في الشريعة كما هو في مسألة الوصال فإن النهي عنه رحمة بالمكلفين فإن أبى وفعل كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في ترك بعض أصحابه يواصلون قال كل كالمنقل بهم وهذه عقوبة من الشارع وهذه عقوبة من الشارع لينظر أو لينظروا أثر عملهم في المآل فيكون العمل من منهي عنه في الأصل ثم ينكلوا بالمكلف في عمله ذاك وتترتب عليه أحكام ومثاله فيما سبق معكم النذر من يصور مسألة النذر مثال لهذا أن يكون العمل له اعتباران مسألة النذر كيف يكون لها اعتباران هم النذر النذر <تصفيق> يعني يكون باعتباره منهيا يكون بالاعتبار الأول منهيا عنه يكون بالاعتبار الأول منهيا عنه لأن النذر منهيا عنه كما سبق معكم كما ورد بالحديث الحديث إنما يستخرج به من البخيل فهو منهيا عنه بالاعتبار الثاني إذا دخل المكلف فيه وألزم نفسه به ألزمناه ألزمه الشارع بذلك ألزمه الشارع بما يترتب عليه وهذا موجود في الشريعة والحكمة فيه ظاهرة هنا ونظيره في الفقيهات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة فإنه نهي عنه لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة فيجيزون البيع بعد الوقوع ويجعلونه فاسدا وإن وجد التصريح بالنهي فيه للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع بل إلى أمر يجاوره وبذلك يعلل جماعة ممن قال بفسخ البيع لأنه زجر للمتبايعين لا لأجل النهي عنه فليس عند هؤلاء ببيع فاسد أيضا ولا النهي راجع إلى نفس البيع هذا مثال قال ونظيره في الفقهيات هذه مسألة فقهية فهنا هناك من اعتبر البيع فاسدا واعتبر النهي هنا يقتضي الفساد النهي يقتضي فساد البيع ولم يصححه كما ذكروا هنا قالوا بذلك يعلل الجماعة ممن قال بفسخ البيع ففيه رأيان للفقهاء الرأي الأول هو هذا البيع فاسد ويفسخ والرأي الثاني أنه منهي عنه أنه منهي عنه بدءاً وإذا وقع منه فلا يفسخ بل يأتم فيه ويصح العقد. فعلى أي القولين يصلح مسألة البيع مثالاً هنا. مم. على القول بالفسق أو بعدمه. على أي على أي القولين؟ على القول الثاني بأنه لا يصح أو أنه يصح ويأثم على أنه يصح ويأثم فعلى هذا يكون قد نهاه عن البيع ابتداءا والنهي يقتضي التحريم فإذا باع وقت الصلاة إذا باع بعد النداء الثاني فإنه يكون قد ارتكب محرما وبيعه يصح وبيعه يكون صحيحا مع الإثمي ومن هنا نظر للبيع بهذهين، بهذين الاعتبارين، هنا. فالأمر بالعبادة شيء، وكون المكلف يوفي بها أو لا شيء آخر، فيقرار النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر على ما التزم دليل على صحة التزم ونهيه إياه ابتداء لا يدل على الفساد، وإلا لزم التداء، وإلا لزم التدافع وهو محال، إلا أنها هنا نظرا آخر. وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وكالمتبرع بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح فلما تكل المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص وإن كان بتأويل فإن سمي في اللفظ بدعة فبها فبهذا الاعتبار. وإلا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة وهو الدال على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة أي نعم التأويل هنا <تصفيق> الذي سيعذر به المصنف وسيردد النظر بين البدعة الإضافية أو خطأ المجتهد السبب هنا هو التأويل التأويل الذي وقع من عبد الله بن عمرو بن العاص لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاه عن ذلك ثم أراد الاستمرار في عمله تركه النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه أخذ من الترك الجواز هذا التأويل كأنه أخذ من الترك الجواز وهذا من باب كما سيسميه المصنف خطأ المجتهد من باب خطأ المجتهد إينا. وطبعا يسميه باعتبار آخر يسميه بدعة ومن هنا قيل فيها إنها بدعه إضافية لا حقيقية ومعنى كونها إضافية أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة لمن من يشق عليه الدوام عليها وراجع بالنسبة إلى من وفى بشرطها ولذلك وفى بها عبد الله بن عمرو بعدما ضعف وإن دخل عليه فيها بعض الحرج حتى تمنى قبول الرقصة بخلاف البدع الحقيقية فإن الدليل عليها مفقود حقيقة، فضلاً عن أن يكون. الدليل. أيوة. فإن, فإن الدليل. الدليل عليها مفقود حقيقة، فضلا عن أن يكون مرجوحة. أي نعم هذا الفرق بين الحقيقية والإضافية. الإضافية يقع فيها الاشتباه، والحقيقية يعني الإضافية يشبه أن يكون لها أصل، لكنها أيضاً موضوعة يضعها المكلف على غير وضع الشارع. والبدعة الحقيقية لا أصل لها البتة وهذا قد مضى معكم في الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية نعم فهذه المسألة تشبه مسألة خطأ المجتهد فالقول فيهما متقارب وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله يعني اختيار المصنف هنا إما أن نسميها خطأ مشتهد وإما نسميها بدعة باعتبار لكن لا تسمى بدعه حقيقية أصلاً لا يصح أن تسمى إيش بدعه حقيقية لماذا أم لأن لها أصل وفيها اشتباه والبدعة الحقيقية لا أصل فيها ألبت لا أصل لها ألبت إيه نعم وأما قول السائل في الإشكال إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها إلى آخره فصحيح إلا قوله فإن تركها لعارض فلا حرجك المريض فإنما نحن فيه ليس كذلك بل ثم قسم بل ثم قسم آخر وهو أن يتركها بسبب تسبب تسببه فيه وإن ظهر أن ليس من سببه فإن ترك الجهاد مثلا باختياره مخالفة ظاهرة وتركه لمرض أو نحوه لا مخالفة فيه واضح هنا الآن سيذكر الجواب على من شبه بين الأمرين فقال إن الإنسان له أن يحرج على نفسه ويلتزم ما يشق عليه وإن لم يلزمه الشارع وهذه لا تعتبر مخالبة لأنه في النهاية له أن يترك إذا عجز عما التزم به له أن يتركه وقاس ذلك على الواجب فإن المكلف إذا عجز عن الواجب تركه إما إلى بدل وإما إلى غير بدل كما سبق معه جواب المصنف هنا أنه يقول أن ترك الواجب إذا كان ليس بسبب منه فأوه معذور وأما هنا فتركه ما التزم به من المندوبات بسبب منه هو ما هو السبب الذي وقع منه هم كيف كيف اعتبرناه متسببا في نفسه في أنه ألزم نفسه بما يشق عليها وقد نهي عن ذلك هذا تسبب منه وهو يؤخذ على هذا التسبب بخلاف الواجب فإنه إذا تركه بدون سبب منه وإنما هو لعجزه عنه فلا شيء عليه فينتقل إما إلى بدل وإما إلى غيره هنا. وسيذكر المثال الآن في ترك الجهاد اقرأ فإن ترك الجهاد فإن ترك الجهاد مثلاً باختياره مخالفة ظاهرة، وتركه لمرض أو نحوه لا مخالفة فيه. فإن عمل في سبب يلحقه عادة بالمرض حتى لا يقدر على الجهاد، فهذه واسطة بين الطرفين. فمن حيث تسببه في المانع لا يكون محمود عليه، وهو نظير لغال في العمل الذي هو سبب في كراهة العمل أو في التقصير على الواجب. وهذا المكلف قد وهذا المكلف قد خالف النهي ومن حيث وقع له الحرج المانع في العبادة من أداء العبادة على وجهها قد يكون معذوراً فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلص معه العمل إلى واحد منهما ولتردد النظر بين هذين الأمرين إما أن يكون من حيث أنه تسبب في تحميل نفسه ما لا يطيق فحينئذٍ يكون مذموما لأن هذا سبب منه <تصفيق> ومن حيث أنه ظن بنفسه أنه يستطيع الاستمرار فلم يقدر فكأنه معذور فلما تردد النظر في هذا الأمر فإن المصنف تردد نظره فيها إما أن نسميها خطأ مشتت وإما أن نسميها بدع إضافي أي نعم وأما قوله ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه فليس كما قال وذلك أن المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق من جهة مطلق الأمر ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن التارك فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلص إلى واحد منهما إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا كما شرطت في ناحية تركه شرطا فشرط العمل به أن لا يدخل فيه أن لا يدخل فيه مدخل يؤديه إلى الحرج المؤدي إلى خرام الندب فيه رأسه أو انخرام ما هو أول منه، وما وراء هذا موقول إلى آخرة المكلف، فإن دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا فإن كان كذلك فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله، وحاصله أن الشارع طلبه، وحاصله أن الشارع طلبه طلبه برفع الحرج. وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطيع. الأقرب أن يقول وحاصله أن الشارع طالبه برفع الحرج. يعني أراد من المكلف رفع الحرج. إيه وحاصله أن الشارع طالبه برفع الحرج. وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطيع مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه. ومعلوم أن هذه بدعة مذموماً لماذا؟ لأنها على خلاف قصد الشارع بدعة مذموماً لأنها على خلاف قصد الشارع <تصفيق> ولأصل في البدعة من أول هذا الكتاب لا إنما كانت بدع لأنها على خلاف مقصوده وأنها على خلاف مقصود الشارع فمقصود الشارع رفع الحرج مقصود المكلف إدخال نفسه في الحرج مقصود الشارع ترتيب التكاليف بحسب مرتبتها من حيث الواجب والمندوب مقصود المكلف بخطأ على نفسه أن جعل المندوب كالواجب فهذا كله خلاف وضع الشارع ومن ثم يصح أن تسمى بدعة ايناء وإن دخل على غير ذلك القصد فلا يخلو أن يجري المندوب على مجراه أو لا على مجراه, على مجراه أو لا فإن أجراه كذلك ايناء فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطا ولم يعارضه ما هو أولى مما دخل فيه فهو محض السنة التي لا مقال فيها لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل إذ قد أمر إذ قد أمر فيه فهو غير تارك إذ قد أمر به إذ قد أمر به إذ قد أمر فيه فهو م. م. إذ قد أمره فهو إِذ قد أمره مبني المجرور صحيح إِذ قد أمر أي المكلف به إِذ قد أمره أمره أمر أمر به فهو غير تارك ونهي عن الإغالي وإدخال الحرج فهو متحرز فلا إشكال في صحته وهو كان وهو كان شأن السلف الأول ومن من بعدهم اللي هو ماذا ما مثاله اللي الآن هذه المسألة التي أشار إليها وهي شأن السلف يعني عمل السلف رحمهم الله ما سو مني صور هذانا أي نعم, نعم. لا هم من يذكر صورة هذه المسألة التي امتدحها المصنف أحسن الاجتهاد في الأعمال يعني أنا يؤدي الواجبات ثم يرتب الأعمال الشرعية، ثم يأخذ من المندوبات بقدر ما يستطيع دون أن يلزم نفسه بما يشق عليها. يقول إذا صنع ذلك فهو عمل السلف رضوان الله عليهم ولا شك أن هذا هو محض السنة لأنه دخل فيه على غير قصد الالتزام به في جميع الأحوال. إيه نعم وإذا أجر المندوب على هذا النحو فهو صحيح. ولا والأدلة تدل على ذلك إينا. وإن لم يجره على مجراه هذه الصورة الثانية إينا. ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام فذلك الرأي مكروه ابتداء لكن فهم من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو إن شاء الله كفارة النهي يعني يعتبر غلط منه لكن إن وفأ فالحمد لله يعني سماه ماذا هنا؟ كفَّارة النهي، لأنه لما ارتكب ما نهي عنه، فإحتاج في هذه المخالفة إلى كفَّارة، ما هي الكفَّارة؟ أن يؤدي ما التزم به كما هو، أي نجح لذلك هذا فهذا لمخالفته، نينا فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدعة، لأن الله مدح الموفين بالنذر، والموفين بعهدهم إذا عاهدوا، وإن لم يحصل الوفاء تمحّظ وجه النهي، وربما أثمة في الالتزام الندري، ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة، لا لأجل لا لأجل أنه عمل بلا دليل عليه، بل الدليل عليه قائم. لو أنه عمل بلا دليل عليه مطلقاً، إيش نسميه؟ بدعة الحقيقية. هنا. طيب. ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع في حرج أصلا وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها لم يقع في نهي بل في محض المندوبات كالنوافل الرواتب مع الصلوات الآن سيستثني ماذا؟ يرفع من ذهن المكلف الإشكال السابق وهو قياس الالتزام النذري على المداومة على النوافل عقب الصلوات والتسبيح فإن فيها معنى الدوام سيفرق بين الأمرين. يقول أن هذا الذي فيه معنى الدوام كالسنن الرواتب والتسبيح بأول النهار وآخر النهار هذا كله لا حرج فيه لأن العادة أن المكلف يطيقه بخلاف الثاني وهذا الفرق بين الأمرين. إيه نعم. والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارها. أعده من الأولين. ولذلك. ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع في حرج أصلى وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها لم يقع في نهي بل في محض المندوبات كالنوافل الرواتب مع الصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارها والذكر اللساني الملتزم بالعشي والإبكار وما أشبه ذلك مما مما لا يخلو بما هو أولى مما لا يخلو بما هو أولى ولا ولا يدخل حرجا بنفس العمل به ولا بالدوام عليه وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحا ومنه كان جمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد ومضى عليه الناس لأنه كان أولا سنة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومحبين فيه وفي شهر واحد من السنة لا دائماً وموقولا إلى اختيارهم لأنه قال والتي ينامون عنها أفضل هذا كله ليبين أنه لا حرج فيه بخلاف ما وقع في مثل حديث عبد الله بن عمر وفي مثل الوصال سيبين أن مثل هذا الذي يسن فيه الدوام لا حرج فيه أي نعم وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل فكان كثير منهم ينصرفون فيقومون في منازلهم ومع ذلك فقد قال نعمة البدعة هذه فأطلق عليها لفظ البدعة كما ترى نظرًا والله أعلم إلى اعتبار الدوام وإن كان شهرًا في السنة وأنه لم يقع فيه من قبله عملًا دائما أو أنه أظهره في المسجد الجامع مخالفًا لسائر النوافل وإن كان ذلك في أصره واقعًا كذلك فلما, فلما كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحا قال نعمة البدعة هذه فحسنها بصيغة نعم نعمة التي تقتضي من المدح ما تقتضيه صيغة التعجب لو قال ما أحسنها من بدعة وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعة أي نعم ومضى تفسير كلام عمر رضي الله عنه في هذا مضى تفسيره بذلك على أنه محمول على المعنى اللغوي للبدعة الشرعية بدليل ثبوت الدليل لها ثبوت الدليل لها من عمل النبي عليه الصلاة والسلام ومتابعة الصحابة على هذا العمل إيه نعم وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي إمامة مستشهدًا بالآية حيث قال أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم إنما معناه ما ذكرناه ولأجله قال فدوموا عليه ولو كان بدعةً على الحقيقة لنهي... لنهى عنه ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى عليه السلام عنه من التعبد المخوف المحرج في المآل المخوف المخوف المحرج في المآل واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية لاحظ لكن... هنا التعبد المخوف المحرج في المآل وهذا كما تلاحظون لا يكون من وضع الشريعة لكن يكون من وضع من؟ من وضع المكلف على نفسه وإلا في أن التعبدات الشرعية بفضل الله ورحمته تكون في طاقة المكلف ولا يصح أن تسمى مخوفة ولا تسمى محرجة في المآل لأنه كما سبق معكم أن سائر التعبدات كلها في قدرة المكلف إذا عجز عن شيء نقله الشارع إلى بدل أو أسقطه عنه فلا حرج والحمد لله بخلاف ما يضعه المكلف على نفسه مما لم يضعه الشارع ويضعه على وجه الالتزام فإن هذا يصح أن يسمى أو هو في الحقيقة يسمى تعبدا مخوفا يعني يؤدي به إلى النقطاع ويدخله في الحرج الذي إن لم يكن حرجا في الحال فهو حرج ها في المآل ومن ثم أطلق عليه المصنف لفظ البدعة الإضافية إيه نعم الله. واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية تنبيها على وجهها ووضعها في الشرع موضعها حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياسا عليها ولا يدري ما عليه في ذلك وإنما تجشمنا إطلاق اللفظ هنا وكان ينبغي ألا يفعل لولا الضرورة وبالله التوفيق يعني كان يمكن أن يخرجه على خطأ المجتهد لكن الصواب أنه يمكن أن يخرج على الأمرين بالنسبة إلى أضافته إلى المجتهد يعتبر خطأ وبالنسبة إذا وصفت العمل نفسه يصح أن يوصف بأنه بدعة لكن تقيده بأنه بدعة إضافية وأما تجشم المكلف في هذا والإطالة فيه فهو لتحرير هذه المواضع كلها وسد أبواب البدع على المكلف حتى لا يدخل عليه, يدخل عليه اشتباه في مسألة ما فيفتح على نفسه باب البدع وكما سبق ينتقل من الخطأ إلى البدعة الإضافية ثم إلى البدعة الحقيقية والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي أكتفي بهذا المقدار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتدئ إن شاء الله السبوع القادم في فصل جديد ولعلنا إن شاء الله نستطيع بمشيئة الله قبل شهر رمضان ننتهي من هذا الجزء إن شاء الله ونبتدئ بمشيئة الله في الجزء الثاني في الفصل الثاني الفصل الدراسي الثاني <تصفيق> يقول هنا نحن شبان في العمل وضعنا صندوق تعاوني بحيث نضع فيه كل شهر مبلغ معين من جميع هؤلاء المشتركين في هذا الصندوق ووضع على الرجوع إليه عند ما يضطر أحدنا إلى أن يقترض من هذا الصندوق بحيث يرجع هذا المبلغ على شكل أقساط شهرياً يرجع هذا المبلغ على شكل أقساط شهرياً السؤال على هذا هل على هذا الصندوق زكاه علماً أن المبلغ لا يحول عليه الحول حيث أكثر ما في هذا الصندوق يكون يقرض به حيث أن أكثر ما في هذا الصندوق يكون على شكل قروض على أي حال المال الذي لا يحول عليه الحول لا زكاة فيه بقي السؤال لو أن هذا المال حال عليه الحول وهو موضوع مثل هذا العمل فلا يظهر لي جواب على هذا الموضوع وإن كان هذا ليس سؤال السائل لكن المقصود الفائدة لو أن هذا المال حال عليه الحول فهل عليه زكاه زكاهم لا تحتاج هذه المسألة إلى مراجعة والذي يظهر أن هذا الصندوق مثله مثل الجمعيات التعاونية مثله مثل الجمعيات التعاونية جمعية التعاونية أن يجتمعوا ناس أفراد عشرة مثلا فيضع كل منهم مال مثلا خمسة آلاف في الشهر أو ألف في الشهر ثم يأخذ كل منهم شيئا يأخذ نصيبه من المال في وقت محدد سواء على أقصاط يأخذه مثلا على أكثر من دفعة أو يأخذه دفعة واحدة وهذا لأهل العلم فيه رأيان منهم من يجيزه باعتبار أنه لا محذور فيه وهو التعاون على البر والتقوى على التعاون على البر والتقوى ومنهم من يمنع منه باعتبار أنه قرض جرى نفعا يقول هناك كتاب تهذيب لكتاب الاعتصام ما رأي فضيلتكم فيه؟ تذكر اسمه ما اسمه؟ هناك أكثر من كتاب تلخيص للكتاب الاعتصام فعن أيها تسأل؟ هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين